بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان الحديث في الدرس الماضي حول الفاعل ومر بنا ان للفاعل احكاما من يذكر شيئا من احكام الفاعل نعم ان الفاعل مرفوع طيب انه وجوب التاخر عن الرافعه طيب ايضا نعم فعلا ان يتاخر عن المفعول هذا هو الاصل نعم أن عامله يلزم سورة واحدة مثل ماذا يلزم سورة واحدة في أي حالة في الإفراد والتثنيه والجمع من يمثل نعم فضل قام الطالب قام الطالبان قام الطلاب طيب إذا قلنا قام الرجال كم يجوز فيها كم يجوز في الفعل من وجه قام الرجال نعم ها قام الرجال وقامت الرجال لماذا لانه جمع تكسير لكن قام الزيدون هل يجوز ان نقول قامت قامت الزيدون طيب على تقدير أي شيء قام الرجال نعم على تقدير قام جمع الرجال جمع طيب وقامت الرجال على تقدير قامت جماعة الرجال طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه أين الفاعل نعم ربه ما حكم تأخيره ها؟ واجب لماذا الله يا إخوان يلا بقية نعم طيب أن تجيب وإذا أجبت أسألك ثاني ثم أعطيك جاهزة إن شاء الله نعم لماذا تقدم الفاء المفعول به على الفاء لماذا وجد في أي شيء ها وجد ضمير في أي شيء ما في الفاعل اللي به وين المفعول به مفعول به ربه لا ها وحسنت طيب إذا وجد في الفاعل ضمير يعود على المفعول به وش حكم تقديم الفاعل وتأخيره إذا وجد في الفاعل ضمير يعود على المفعول به يجوز لا يجب آه. يجب ايش تأخير ايش يجب تأخير الفاعل اذا قيل يجب تأخير الفاعل يعني يجب تقديم مفعول به لماذا يلا من يجيبه عشان نعطي جائز هنا حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة كيف هذا الكلام؟ يلا شرحنا هذه بس شرح هذه وتأخذ جا تأخذ جائزة نعم كيف يعني نريد أن تشرح لفظاً ورتبة نعم يعني رتبة المفعول به أن يكون بعد الفعل طيب فإذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به وجب تاخيره لانه لو تقدم الفاعل على الاصل كان الضمير اللي فيه يعود على المفعول به والمفعول به اصلا متاخر رتبه فاذا اخر في اللفظ ايضا عاد الضمير على متاخر لفظا ورتبه وهذا ممتنع طيب اختار واحد من هذه طيب من يمثل لعكس هذه الأمثلة، لعكس هذا المثال. نعم نريد مثال تنخر في هذه القاعدة. إيه؟ نعم. زانه نوره الشجرة هنا عاد الضمير على اي شيء على متاخر لفظا ورتبا لان نوره فاعل طيب والشجر مفعول به طيب لو عدلت الجمله واشتغل زانه الشجره نوره صارت مثل ايش وهذه بتلى ابراهيم ربه طيب دين عملي وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو زان نوره الشجر شدوثا لحاق التاء في فعل الفاعل تاء تأنيث متى تلحق نعم وأكمل بعد إذا كان المؤنث حقيقيا حقيقية تأنيث لا أكمل هذه يجب لحاق التاء لفعل الفاعل إذا كان المؤنث حقيقية التانيث لا أكمل ولم يفصل بينهما بفاصل مثل طيب لو قلت قامت اليوم هند الا يجوز ان تقول قام اليوم هند لماذا؟ لأن فصل بينهما بفاصل طيب طلعت الشمس كم فيها من وجه؟ نعم طلعت الشمس وطلعت الشمس لماذا؟ مؤنث مجازية طيب الشمس طلعت كم في الفعل من وجه وجه واحد لان هذا على ضمير مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازية طيب ضرب موسى عيسى ما حكم تقدم المفعول به وتاخر الفاعل نعم طيب واجب لماذا نعم لعلا يحصل اللبس طيب إذا قلت مثلا اكل الكمثرى موسى ما حكم التقديم جائز ولا غير جائز جائز ولا واجب جائز طيب ما حكم تقديم الفاعل لو قلت أكل موسى الكمثرى ما حكمه جائز لأن مثل ضرب زيد سعيدا أو ضرب سعيدا زيد <تصفيق> لماذا جاز مع أن الحركة لا تظهر مثل مثل موسى؟ هذا السؤال؟ ليش ترفع صوتك؟ نعم أو تحسب في جائزة؟ آه. لا إذا, إذا قلت الآن أكل موسى الكوم مثرة يجوز أن تقول أكل الكوم موسى عند الحركة لا تظهر في الجميع متعذرة طيب. وش حكم تقديم الفعل على الفاعل وما حكم تأخيره؟ أكل موسى لكم مثرة؟ ألا يجوز أن تقول أكل لكم مثرة موسى؟ طيب ضرب موسى عيسى. وين الفاعل وجوبا ألا يجوز أن تقول الفاعل عيسى؟ لا لماذا؟ لللبس طيب لكم مثرة فيها لبس ولا لا؟ لماذا لا يكون فيها لبس؟ مستحيل أن تأكل مثل موسى يعني موسى هو الذي يأكل أكيد طيب, طيب. لو قلت ضربت عيسى سلمى لا يجوز تقديم المفهول بعد الفاعل لماذا أزال اللبس بتاء التانيث واضح طيب اليوم ان شاء الله ننتهي من نائب الفاعل ان شاء الله ننتهي من الاشتقال والتنازع طيب احكام نائب الفاعل قريبه جدا من احكام الفاعل طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى نائب الفاعل باب النائب عن الفاعل طيب ما تعريف النائب عن الفاعل تعريف مختصر ثم ناخذ المثال تعرف هو اسم هو اسم يحل محل إيش محل الفاعل اسم يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه ويأخذ حكمه حكم ايش الفاعل بعد حذفه بعد حذف ايش الفاعل إينا. اسم يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه بعد حذفه وبناء الفعل لأي شيء للمجهول هذا اسم يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه بعد حذفه وبناء الفاعل أو الفعل الفعل للمجهول طيب نمثل مثال ثم ننظر إلى أحكامها. من يعطينا مثالا على نائب الفاعل؟ نعم تفضل. ضرب زيد الأصل أن تستمرون على ضرب زيد أنتم؟ نعم. ضرب زيد. لا نقول أكرم المعلم زيد. حسنا أو أكرم المعلم فالحا مثلا. طيب أكرم المعلم فالحا. هذه الجملة في الأصل أكرم فعل والفاعل. المعلم والمفعول به المكرم من هو؟ فالح طيب طبق عليه القاعده ماذا تفعل؟ اول شيء تحذف المجهول الفاعل المعلم طيب ثانيا نبني الفعل للمجهول اكرم مبني المعلوم وش نقول في اكرم؟ اكرم اكرم وش يكون الكلام؟ اكرم فالح يكون عرف فالح؟ مرفوع نائب فاعل أخذ حكمه وعرب بعرابه طيب من أحكام الفاعل تذكرون منها لزوم الرفع الفاعل مرفوع اسم مرفوع إذن هذا يرفع طيب أيضا وجوب التأخير عن رافعه ما تقول زيد أكرم يجوز عربية لكن لو عرب زيد أكرم واشتقول زيد مبتدا أيضا عدم جواز حذفه لماذا لأنه عمدة في الكلام لو لو كان مفعولا به يجوز أن تقول أكرم المعلم فألحان يجوز أن تقول أكرم المعلم ولا يجوز أن تذكر مفعول به <تصفيق> لأن المفعول به فضله قد يستغنى عنه لكن العمدة ما يستغنى عنه لما صار نائب فاعل أصبح عمدة ولا يجوز أن يستغنى عنه إذا هذا من أحكامه أيضا تذكرون تأنيث الفعل المسند إليه تذكرون احكامه متى يجب متى يجوز متى يمجوز الوجهان تذكرونها جاءت الرجال أو مثل أن ضربت هند دعدا تذكرون أحكام اخذناها الآن طبقها كلها على حكام على, على فعل نائب على فعل نائب الفعل مثل ماذا قلنا قبل قليل. اعطونا امثله على نام أكرمت هندون نعم لماذا وش حكم اللحقة التالي الفعل هنا الوجوب لأن ها النائب الفاعل وش فيه حقيقية تأنيه نفس الأحكام تعطى لنائب الفاعل طيب تفضل باب النائب عن الفاعل يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. نعم. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها من من نيب عنه مفعول به نعربه فاعل هنا مفعول به يعني هو الذي ينوب عنه. طيب والأمثلة كثيرة لماذا يحذف لأغراض إما للجعل به أو لغرض معنوي أو لغرض لفظي مثل الجهل به سرق المتاع هذه اغراض يعني ما لنا حاجه فيها كثيرا سرق المتاع الغرض ان مجهول السارق طيب روى الحديث ما ندري من الراوي طيب ومثل ايضا للغرض المعنوي مثل ماذا من يمثل الغرض المعنوي هنا غرض لفظي ولا معنوي سرق المتاع نعم آه. من طابت سريرته تكون هذه من طابت سريرته حمدت سيرته شكون الغرض هذا ايش لفظي حتى لا يختل السياق طيب ومثل يا ايها الذين امنوا تفس اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يغفر الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا وقول الشاعر وان مده الايدي الى الزاد وان مده الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم اذ اعجل القوم الاجش اذ اجش القوم اعجله وين الشاهد ان مده الايدي الى الزاد حذف الفاعل لماذا؟ لأنه لا يتعلق بذكر شيء سواء علم أو لم يعلم طيب إذن يقول يحذف الفاعل فينبعا في حكامه كلها طيب فإن لم يوجد نعم أكمل فإن لم يوجد فمختصة وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصر يعني فإن لم يوجد إيش مفتول إن لم يوجد مفعول إذا لم يوجد مفعول في الكلام مثل إذا كان الفعل لازما تقول صمت أو تقول قام زيد قام زيد هذا فعل لازم ما له مفعول كيف تفعل ماذا تفعل إذا لم يوجد مفعول أو حذف المفعول من الفعل المتعدي ماذا, تفعل؟ ماذا ينوب عنه هناك أشياء تنوب عن نائب الفاعل هو نائب وهناك أشياء تنوب عنه لما أخذ هذه الأحكام قوي وصار غاضة حيانا ثم ينب عنه من يأخذ مكانه طيب ما الذي ينب عنه فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر طيب يعني معنى الكلام هذا إذا لم يكن في الكلام مفعول به إذا كان في مفعول به مثل أكرم زيد عليا تقول أكرم علي لكن اذا لم يكن في الكلام مفعول به ناب عنه اشياء ينوب عنه الظرف وينب عنه الجر المجرور وينوب عنه المصدر مثل ماذا الظرف مثل ما تقول سير فرسخ فرسخ مده زمنيه ظرف زمان وصيمه رمضان صيمة رمضان طيب هذا أيش وش اللي ناب عنه وكيف تعرف فرسخ سيرة فعل ماضي مبني للمجهول وفرسخ نائب فعل طيب هل هو مفعول به لا هو مفعول فيه ظرف ظرف زمان أو مكان طيب وكذلك صيمة رمضان طيب مر بزيد مررت بزيد ما في مفعول به يتعدى إلى مفعول الفعل مر بحرف الجر طيب مررت فعل فاعل والباء حرف جر هذا لو عربت عرب الأصلي وزيد اسم مجرور طيب إذا حذفت إذا بنيت الفعل مجهول قلت مر بزيد شعراب مر فعل ماضي مبني المجهول وفي زيد في الجمله وش موقع الاعراب في محل رفع ايش نائب فاعل جلس في الدار جلس وش تكون فعل ماضي مجهول وفي الدار الجار مجرور في محل إيش؟ رفع نائب فاعل اذا ناب عن اي شيء ناب عن اي شيء عن المفعول به طيب ومثل ايضا ينوب عنه المصدر ينوب عنه المصدر تقول سير سير ذي رشد سير سير ذي رشد سير فعل ماضي مبني المجهول وسير ليست مصدرا سارة يسير ما مصدرها سير طيب وش يكون أعراب سير أنها فاعل جُلِسَ جُلُوسُ الْعَالِمِي جُلِسَ فعل ماضي مبني مجهول وجلوسه نائب فعل طيب وش نوعه؟ مصدر كم ينوب عنه؟ كم ينوب عن المفعول به؟ في كونه نائب فاعل نعم ثلاثة شماهي الظرف والجار مجرور والمصدر طيب جيد طيب هنا قال يقول فإن لم يوجد يعني لم يوجد المفعول به فمختص فمختص وتصرف يشير إلى أي شروط هذا النائب ليس كل مصدر يصلح أن يكون فاعل لأن هنا حدد قال فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. إذن هنا يشير إلى شروط نيابة الظرف والمصدر وأيضا الجر مجرور ما ذكرها لكنها داخلة في العموم. إذن هنا الكلام الذي سأتنا هو شروط نيابة الظرف والمصدر والجر المجرور عن المفعول به. كم شرط؟ ثلاثة شروط. واحد أن يكون مختصا الظرف المصدر أن يكون مختصا شوفونا ما قال في المتن وتصرف من ظرف أو مجرور اختص أو تصرف واحد أن يكون مختصا تذكرون ترمر معنا قبل كم درج معنى مختص اختص بوصف أو بإضافة لاحظوا هل تقول ضرب ضرب لو أتيت مثلا تقول ضرب ضرب ضرب تريد تعرف ما أخذنا الشروط مثلا تقول انتم ما اشترطوا شروط اذا ضرب نائب فاعل وضرب ضرب فعل ماضي مبني المجهول وضرب نائب فاعل نقول لا هذا تقول مصدر نقول صحيح مصدر لكنه لم يختص هذا المصدر طيب وش نخص به تخصه بوصف أو بإضافة مثل ماذا شوف ضرب ضرب شديد مثلا اختص باي شيء بأي شيء بوصف ضرب ضرب مذنب اختص باي شيء طيب لو تعرف ما تقول ضرب ضرب شديد ضرب في الماضي مبني مجهول وضرب وشديد صفة ما المسوغ لمجيء المصدر نائب فاعل لأنه اختص بوصف طيب ضرب ضرب مذنب بس نريد يا مذنب مضاف اليه وضرب ضرب فعل ما المسوغ انه اختص باضافه طيب صيما زمن صيما زمن هل يصلح ان تقول زمن لماذا لأنه ما خصص هو ضرب لكنه لم يختص طيب وكذلك اعتكف مكان ما يصلح لماذا لأن الضرب مكان لكنه ايش لم يخصص طيب اذا لو نقول ضرب ضرب شديد يصلح صيم زمن طويل بعضكم يقول طيب صيم رمضان رمضان علم طيب صيم زمن طويل صيما يوم بارد لو قلت صيما يوم يصلح لا لا طيب صيما يوم بارد ما المسوغ لمجيء, لمجيء الظرف نائب فاعل تقول لأنه اختص بيش بوصف ما الوصف انه بارد طيب لو قلت يوم هذا اريد ان نخصه باضافه من يعطينا مثال صيما يوم يوم سبت ما لقيت الى سبت صيم يوم شتاء مثلا صيم يوم خميس نعم طيب طيب أعطيكم أمثلة وأريد أعطوني المسوّغ سير سير حفيث وين نرجع؟ سير سير وش نوعه مصدر طيب ما مسوق مجيئه نائب فاعل طيب سير سير مجد اختص بإضافة طيب إذن هذا هو الشرط طيب بس مسألة صغيرة ما الفرق بين سير سير مجد اللي يعرف أخذ جائزة وسير سير المجد بإجابة مفصل عشان أخذ جائزة سير سير مجد وسير سير المجد عندك استعداد؟ نعم إيه؟ لا يقول هذا مضاف وهذا شيء مضاف لا ها. نخليك احتياط أنت تجيب انت شاء. نعم أنت جاوبت أصير بينه وبينك تحد أنت بقيك جائزت <تصفيق> نعم لا بد أن نتعلم على الصدمات الضربة التي لا تميتك تزيدك صلابة تعلم وين حال معه؟ لا, لا لا لا لا ها يلا يا إخوان نعم تفضله لماذا صارت التخصيص؟ ما شاء الله عليك بارك الله فيك طيب ما شاء الله تعال اختار أي واحدة من هذه احسنت فهمت الكلام ولا لا سير سير مجد سير نكرة ومجد نكرة وضيفة نكرة إلى نكرة وش أفاد التخصيص طيب وصير سير المجد المجد بأل وضيفة النكرة اللي سير إلى المجد المقدر بأل وش تكتسب التعريف لأن المجد معرفة طيب الشرط الثاني يا أخوان من شروط مجيء الظرف أو نيابة الظرف عن إيش عن نائب قالوا ان يكون متصرفا ما معنى كون الظرف متصرفا يعني ألا يلازم النصب على الظرفية يعني يخرج عنها متصرف مثل ماذا مثل يوم يوم هذا متصرف ممكن يأتي ظرفا قسمت يوما ممكن يأتي مثل عندك يوم وظرف وحين وزمان هذه ظروف متصرفة ليست متمحضة للظرفية طيب إذا كان الظرف متصرفا جاز ان ينوب عن الفاعل مثل عندك يوم قد يأتي خبر تقول هذا يوم طويل وصمت في يوم طويل هذا مجرور هل اتى على الانسان حين من الدهر وقد ياتي مضافا قد يدخل على جمله اسميه يومهم بارزون يدخل على جمله فعليه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اذن ظرف متصرف اذا كان الظرف متصرفا جاز أن ينوب عن اي شيء عن المفعول به في نيابته عن الفاعل يعني جاز ان يقع نائب فاعل مثل ماذا مثل اليوم طيب لكن عندك مثلا سبحان آه. سبحان الله هذه ملازمة للبناء على الفتح هل تقول سبحان الله لا طيب إذا لا بد أن يكون ملازما للظرفية وكذلك المصدر وهو المثال القريب هذا المصدر لابد بد أن يكون متصرفا أيضا سبحان الله هذا غير متصرف ملازم أيش؟ الإضافة والبناء على أو النص على المصدرية إذا لابد في الظرف ولابد في المصدر أن يكون متصرفين مثل عندك المصدر سير سرت سيرا مثلا تقول هذا سير وهكذا يأتي مضافا يأتي مضاف إليه إذا كان متصرفا جاز أن يقع نائب فاعل طيب الثالث من شروط مجيء الظرف والجار والمجرور والمصدر نائب فاعل يقولون الا يكون المفعول به موجودا لان اذا كان موجودا فهو اولى طيب مثل عندك مثلا لو قلت ناتي بمثال نبنيه المعلوم ثم نقول ابنه المجهول ضرب عمر اليوم زيدا ابنه المجهول ايش تقولون ايش تفعلون اول شيء نتحدثه الفعل وبعدين طيب ابنه المجهول يصير ضربه طيب اليوم ايش تقولون ضرب اليوم واحد اللي جبناه صار النجبة نعم ضرب اليوم زيد لماذا قلت هذا الكلام ان فيه ظرف اليوم تصرف لأن زيدا أصلا مفعول به طالما أنه جد تكله النيابة يعني ما يصح أن تقول ضرب اليوم زيدا هذه اللغه الفصيحه وعند بعض النحاه يقول يجوز ان تقول ضرب تجعل الظرف هو نائب فاعل طيب لو جعلت الظرف نائب فاعل اشتقول نعم, نعم. احسن ضرب اليوم وزيدا وشكر عرب اليوم على كلام زميلكم ف... وزيدا مفعول به مفعول به يبقى على طيب مفعوليته طيب إذن بعض النحاه يرون هذا وبعضهم لا يقولون إذا اجتمع مفعول به وظرف وجر مجرور ومصدر أو واحد من هذه الأمور اجتمع مع المفعول به فنائب الفاعل هو المفعول به طيب وقد أتى في قراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ليجزى قوما وين الشاهد يا أخوان؟ ما ما. ها. ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون. جعل جعل ها. هو أنت لا تجلس حتى لو علينا كذا ترعب. عرفت؟ اشتغل يعني قربك ويا اجب No, مفعول به عندما صار الفعل المجهول فإذا كان وش... يعني لو على القاعدة يعني أن الجارة المجرور أصبح إذن لا أصبح نائب الفاعل الجار والمجرور أصبح نائب الفاعل ولهذا نصب المفعول به ليجزاء قوما يستشهدون بقول الشاعر لم يعن لم بالعلياء الا سيدا ولا شفاء ذو الغي الا ذو هدى لم يعن بالعلياء الا سيدا هذا من افعل لتجمل مجهول طيب لم يعن بالعلياء الا سيدا وين نعب يا نعم طيب مع وجود ايش سيدة. سيده وش الدليل ان الجار مجره هنا بالفعل نصب سيده, سيدة تعالى خذ جائزتها نعم اخذت جائزتها تفضل طيب نعم طيب نعم تفضل عرفنا الشروط يا اخوان مجيء الظروف ومجيء المصادر مجيءها نائبة عن المفعول به في نيابته عن الفاعل طيب الجار مجرور أيضا وما ذكره لكن يشترط لنيابته عن الفاعل عن نيابته عن المفعول به وكونها تقع نائف فاعل أن يكون المجرور معرفة مثل ماذا؟ مثل جاء أبي زيد المجرور ما أين المجرور؟ زي. وش يكون اعراب الجار والمجرور شوف الجمله ها نافع طيب او يكون مختصا بوصف او اضافه مثل جلس في دار واسعه هذا اختص بايشي بوصف جلس في دار الامير اختص يختص شيء بالاضافه طيب اعيد المساله على كل هذه المسائل إذا اجتمع في الكلام ظرف وجر ومجرور ومصدر ومفعول به وشكل النيابة مفعول به ويجوز على لغة فالح أو شجوز يجوز نعم هذه اللغة يجوز أن ينوب أي واحد من هذه الأشياء طيب بعطيكم مثال وأنبوها مجموعة فيها كلها نعم يقول يمثل النحاة رحمهم الله يقول ضرب المذنب ضربا شديدا ضرب المذنب ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الامير في داره سمعت هذه كلها ولا لا شوف هذا المثال هذا يجمعنا الاطراف من المثال ضرب المذنب ضربا شديدا يوم الجمعه امام الامير في داره وش اجتمع عندنا يا اخوان اجتمع عندنا مفعول به واجتمع مصدر بمستر صالح للنيابة ولا لا لأنه وإيش ما مختص في إيش يوم الجمعة ؟ ظرف ظرف متصرف ومتصرف وضيف ولا لا جيد طيب ظرف مكان وزمان جمع زمان جمع طيب أمام الأمير ؟ ظرف مكان في داره طيب ودار هذه نكره ولا معرفة دار وشو ضيفت له للضمير إذا كلها منطبق عليها الشروط. والالأصل نقول ضرب المذنب ضربا شديدا كما نطقت قبل قليل. طيب هل يجوز أن ينوب واحدة منها؟ طيب لو نوبنا المصدر نقول عشان أنت من فهمكم كل الموضوع. ها وش تكون الجملة واحد واحد بس؟ شتكون الجملة لو أنا أبنى المصدر؟ نعم ضربا لا لا نريد أن ننيب المصدر نعم أحسن ضرب المذنبة ضرب شديد وتكمل باقي كما طيب لو أردنا أن ننيب الجار والمجرور ماذا نقول آه، في داره ولا لهم دمرة تبارك لو أردنا أن ننيب مثلا ضرف الزمان ماذا نقول ضرب يوم ال. لا. والجملة كلها. ضرب المذنباء. ضرب المذنباء. ضربا شديدا. ضربا شديدا. يوم الجمعة. يوم الجمعة أمام الأمير فيداره. طب لو أردنا أن نجيب ظرف المكان. إيه, إيه هذا نكره الظرف اليوم هو الجمعة ترى. يوم جمعة معرفة هاي ما لنا فيها. حنا كلمنا عن يوم ولا الجمعة مضاف إليه وضيف يوم إلى الجمعة فاكتسب التعريف نعم طيب لا مفعول به الآن هنا الفاعل اصلا لكن إذا نبت الظرف يعرب المفعول به على اصله مفعولا به لأن نابت الفاعل انتقلت عنه ما يظهر أنه يكون موجود ما يلزم أنه يحذف الفاعل بس طيب ها ضرب المدنبه ضربا شديدا يوم الجمعه امام الامير احسن طيب لو أنا ابن الجار مجرور شنو نقول نعم غورب غورب ضربا شديدا يوم الجمعه امام الامير في داره نفس وش اللي اخبرنا ان كل هذه الامور ما انيبت إذا محل الجار مجرور في محل رفع, رفع. نائب فاعل طيب خلاص الحمد لله واضح نائب الفاعل طيب بقي يعني حكم يصير في نائب الفاعل نعم تفضل ويضم أول الفعل مطلقاً يضم يقول ويضم أول الفعل مطلقاً مثل أكرم اجعله مبني المجهول أكرمة. يضم اول فعل مطلقا يعني الفعل الذي بني للمجهول مطلقا طيب مثل بالثلاثي ضرب اشتق ضرب اكرم اكرم طيب وش ويشاركه ثاني تعلمة. ويشاركه ثاني نحو تعلم ويشاركه ثاني نحو تعلم اشتق قول في تعلم تعول يعني ضم وش يصير بالأول يقول يضم أول فعل مطلقا إذا كان ثلاثيا طيب ويشاركه ثاني نحو تعلم تعول لما يعني إذا كرباعي ها يضم أوله طيب تعول في نحو تعلم لما اللي أوله تاء طيب إذا كان رباعيا أوله تع. تاء تعلمت المسألة إيش تقول تعولمت المسألة يضم أوله ثاني طيب نعم تعلم كم في نحو تعلم سواء كان خماسيا او سداسيا نبيتينا خماسيا او رباعيا تعلم تعلمت المساله تقصد أن هذا مشدد نعم طيب يقول تعلمت المساله تقول علمت المسألة او بزيت تقول انطلق بزيت طيب وإذا كان الفعل الماضي نعم اكمل وثالث نحو انطلقى. انطلق انطلق واش تقول في انطلق هنا انطلق شو شير بقوله ثالث نعم نعم ثالث الحروف طيب إذا كان اولها ايش همزة بضم الهمزة والط إذا كان اولها همزة وهو كم حرف انطلقا خماسي انطلقا طيب <تصفيق> نعم أكمل ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي طيب يفتح ما قبل الآخر في المضارع ما قبل الآخر في المضارع يفتح مثل انطلاق وش تقول أم طولي آه يفتح ولا يكسر آه يفتح في أي شيء كل مضارع آه يعني يشكون الكلام هذا يقول رحمه الله ويكسر ويفتح ما قبل الآخر في المضارع من هذه الأمور التي مضت كلها ولا بعضها ها. كلها طيب الثلاثي ضرب واشتقول يضرب انطلق ينطلق استخرج يستخرج طيب والماضي استخ رجا ضو ربا انطلق طيب نعم ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا و و ومشمن ضمن ومشمن ضمن والضم مخلصا طيب يعني يشير يقول إذا كان يعني الفعل ثلاثيا معتل الوسط قال وباع معتل الوسط وسطه حرف إلاه دازلت في ثلاث لغات هذه مسائل ألفق بالصرف هذه طيب محداها الفصحى وهي كسر ما قبل الألف إشتقول إذا كسرت ما قبل الألف تقلب الألف إيه تقول مثلا في باها بيع هذه اللغة الفصحى اللغة الثانية قال إشمام الكسر إشمام الكسر وشليش ما بين الكسر والضم تقول بويعه بويعه هذا اشمن طيب واللغه الثالثه ها يقول اللغة اخلاص الضم يعني بالضم تقول بوعه كم اللغه فيها في لماذا لان ثلاثي اوسطه حرف وش تقول في الجباء بيع هذه الفصيحة، وبوع بالإشمان، وبوع بالضم ليته وهل ينفع شيء ليته ليته شاباً بوع فشتريته. طيب نعم. الإشتغال. ننتقل الآن إلى باب الإشتغال. ليش؟ أحسن ترى مسائل ما تعرض المؤلف إذا كان الفعل ينصب مفعولين يكون المفعول الأول نائب فاعل والمفعول الثاني المفعول الأول مثل ظننت الجو باردا اشتقو ظن ال باردا وإذا كان ينصب ثلاثة مفعاعل أصبح المفعول الأول نائب فاعل والثاني مفعولا أول والثالث مفعولا ثانيا مثل أعلمت زيدا بكرا حاضرا. إيش تقول؟ أعلم زيد بكرا حاضرا. طيب. نعم. تفضل. باب الاشتغال يجوز في نحو زيد ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء. طيب. باب الاشتغال نأخذ تعريفه. الاشتغال نبدأ نستعمل الصور الحقيقة. من يكتب تكتب أقرب الصبورة قليلا نعم أقربها شوي عشان لو حتزنا بس بس لو الاخوان يقتربون هنا عشان إذا... نعم الاشتغال تعريفه أكتب أن يتقدم أن يتقدم اسم شوف كلمة الاشتغال من الشغل فيها شغل في عامل الآن مشغول شغل شيء آخر ما تمحض لما قبله طيب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن العمل به عن العمل به بالعمل في ضميره. طيب. حسناً. تعريف ثاني لعل يكون أوضح أيضاً. تعريف ثاني. نعم. هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. قد عمل في ضمير ذلك الاسم لو وسع شوي عشان تحط مثال مثلا ذلك الاسم في ضمير ذلك الاسم او سببية سببية شو معنى هالكلام حط مثال زيدا اكرمته ايه ما شاء الله زيدا أكرمته طيب مثال ثاني زيدا مررت به أن يتقدم اسم لاحظوا هذا اسم الاشتغال أن يتقدم اسم مثل زيدا لاحظتم ويتأخر عنه عامل له أكرم مشغول عن العمل به عن العمل بأي شيء بما تقدم بزيد مشغول عن العمل به بالعمل في ضميره اشتغل هنا اذا هذا شو سمى ها هذا المشغول عنه هنا أركان الاشتغال هذا المشغول عنه وهذا الفعل أكرمه أكرمت هذا هو إيش؟ ها المشغول طيب وهذا هذا الأخير هذا هو البليه هذا هو إيش؟ الشاغل أكرمته الضمير هذا هو إيش؟ هو الشاغل طيب زيدا أكرمته لو لو لم يأتي هذا الشاغل وقل زيدا اكرمته صار زيدا مفعول به وأكرمته فاعل لاحظتم لكن هنا تقدمه تقدم اسم وتأخر عامل والعامل اشتغل بضمير ذلك الاسم لان زيد يعود الضمير يعود على ايش على زيد طيب شوف التعريف الثاني ان يتقدم اسم ها جهنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل تأخر عنه طيب مشغول عن العمل به هذا اشتغل عن العمل بزيد بالعمل في ضميره انتهينا من هذا الثاني أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببية في سببية مثل ها المثال زيدا هذا نفس الأول نقول زيدا ها أكرمت غلامه هل اشتغل ما الفرق بين الاولى والثانيه يا اخوان ها هنا وهنا طيب من يعطينا اركان الاشتغال من خلال زيدا مررت به اركان الاشتغال زيدا مشغول عنه مشغول وين المشغول مررت بالفعل الفعل وين الشاغل الضمير فيه به طيب هذه نفس هذه طيب زيدا اكرمت غلامه طبقوا عليه الاركان زيدا مشغول عنه واكرمته اكرمته مشغول طيب وين الشاغل الضمير في غلامه طيب يا اخوان ما الفرق بين هذه وهذه وهذه الفرق هنا أن العامل الذي هو الفعل اشتغل بضمير يعود على المتقدم طيب وهنا اشتغل بضمير ها هل اشتغل ضمير ذلك الاسم أم لا في سببية في سببية اذا ما اشتغل الضرب هنا الإكرام وقع على من على الغلام والغلام فيه ضمير يعود على زين سببه يعني شيء تسبب به. هذا هو يعني راس هذه المساله نعم طيب إيش؟ الشغل أحسن عشان يكون أخسر بس. نعم طيب إذن هذا هو الاشتغال وشقول المؤلف رحمه الله رفع المؤلف ما أتى بتعريف لأن حين يأتي بالمثال حتى يكون أوضح لأن التعريف بالأمثلة ربما يكون أجدأ من التعريف بالقواعد إذن هذا هو ضابط هذا الأسم أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن العمل به بالعمل في ضميره أو مضافا لضميره ممكن تضيف معها بالعمل به أو مضافا لضميره في الأول نعم أو مضاف لضميره أو مضاف لضميره مضاف لضميره لضميره لم طيب هي لا مررت به هنا في زيدا أكرمت غلامه طيب يا اخوان تفضل اقرا يجوز في نحو زيد ضربته او ضربت اخاه او مررت به رفع زيد بالابتداء اي نعم فالجمله بعده خبرا ونصبه بضمائر ضربت وهنت وجاوزت واجبه الحذف طيب هنا الان عندنا احوال الاسم المتقدم حديثنا كله يدور حول شيء حول الاسم المتقدم وبعض النحوات يسميه الاسم السابق فيه خمسه حالات هنا وشق رحمه الله يقول يجوز في نحو زيد ضربته أو ضربت أخاه يشير هنا إلى السببي وهنا إلى الاستغلال بالضمير اللي يعود على السابق أو مرت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر يعني يجوز أن تقول زيد ضربته زيد مبتدأ والجملة كلها خبر طيب ونصبه بإضمار ضربت يعني بفعل محذوف يفسره ما بعده. طيب. ثم قال ويترجح النصب أكمل هذه عشان فالموضع للجملة بعده ويترجح النصب في نحو في نحو زيدا أضربه للطلب. زيدا أضربه. زيدا أضربه للطلب. ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. متأول وفي مم. نحو والأنعام خلقها للتناسب. ونحو أبسرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ويجب في نحو إن زيد لقيته إن زيدا إن زيدا لقيته لقيته إن زيد اللقيته فأكرمه، وهلا زيدا وهلا زيدا وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه أمر الامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر أو زيد ذهب به طيب إذن عندنا أنتم تصورتم المسألة عرفتوا ما معنى الاشتغال ها عرفنا معنى الاشتغال طيب الاسم السابق الآن حديثنا كل هدوء حول الاسم المتقدم اللي هو عندنا هنا زيدا أكرمته زيدا مررت به حديثنا الآن عن الأحوال الإعرابية للاسم السابق أولاً أولها ترجيح النصب ترجيح نصبه تقول زيدا أكرمته طيب ترجيح النصب دقيل ترجيح النصب قد يرفع لكنه ب مرجوحية وليس برجحان طيب متى يترجح نصب الاسم السابق المؤلف شار له. في مسائل منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب أن يكون الفعل مذكور فعل طلب وبعبارة أخرى إذا وقع بعد الاسم إيش؟ السابق إذا وقع بعد الاسم السابق ها. فعل دال على الطلب مثل ماذا دل على الطلب مثل اف اضرب ارحم لا تهن وش حكمه هنا يترجح نصبه مثل يا اخوان زيدا اضربه طيب وش يكون عرب زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب يفسره ما بعده طيب هذا وش نوع الفعل اللي بعده وش نوع الفعل اللي بعده الاسم يا اخوان طلب طيب زيدا لا تهنه وش نوع الطلب يا اخوان قبل ما ننتقل فعل طيب زيدا لا تهنه ما حكم, ما حكم نصب زيد ترجح النصب, لا ترجح النصب لماذا لأن الفعل الذي بعده دان على الطلب ما نوع الطلب زيدا لا تهنه نهي طيب زيدا رحمه الله ما يكون هذا دعاء أو اللهم عبدك ارحمه شو عبدك أو ما حكمه النصب للرفع ترجح النصب لماذا لأنه أتى بعده فعل دال على طلب ما نوع الأول زيدا نضربه أمر والثاني زيدا لا تهنه نهي والثالث دعاء طيب إذن يترجح النصب في مثل هذه الحالة لماذا قالوا لأن الرفع يستلزم لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدا قالوا هذا لا يجوز ما يجوز تقول مثلا محمد أخرج وتقول محمد مثلا مبتدا وأخرج خبر لا لو قلت محمد يخرج هذه جملة إيش طلبيه طلبيه يجوز أن تخبر عنها لاحظتم قالوا ترجح النص لأنه لا يسوغ الإخبار بالجملة يعني الجملة الطلبية ما تقع خبرا ثم قال يشكل على هذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما قال والسارق ما قال والسارقة قال والسارق والسارقة مع أن لبعدها فعل أمر نعم طيب هنا يعني يقول المؤلف رحمه الله والسارق والسارقة متأول فيها كلام طويل يعني وجيب عنها يعني لأن قراءة متواترة والسارق ما فيها والسارقة مع أن السارق تقدم على العامل اقطعوا اقطعوا دال على إيش على الأمر طيب وجيب على تقدير محذوف تقديره مما يتلى عليكم حكم السارق والSARقه فاقطع ايديهما فحذف هذا مما يتلى عليكم مما يتلى من هذا جار مجرور ويتلى وما موصوله ويتلى صله الموصول وحكم مضاف والسارق والSARقه مضاف اليه حذف هذا المجرور وحذف المضاف اللي هو حكم السارق صار تقدير السارق والسارقة مما يتلى عليكما حكمهما صار مو بالخبر ليس الخبر عن ايش بالجملة الطلبية ليس الخبر فقطعوا ايديهما انما الخبر صار محذوف الذي قال متأول صار تقدير السارق والسارقة مما يتلى عليكم خبرهما فقطعوا ايديهما يعني الكلام يعني قد لا يترتب عليه يعني كثير فائدة من جهة هذا الموضوع خصوصا أنه موطن اختصار هنا المهمة هي ترجح النص إذا وقع الاسم أو إذا وقع بعد الاسم اللي هو هذا الاسم زيداً إذا وقع بعده فعل دان على الطلب سواء كان أمراً أو نهياً أو دعاء طيب وش حكمه هنا ترجح النصب طيب الفعل محذوف بما يفسره ما بعده زيدا أكرمته التقريب يقدير أكرمته زيدا هذا إذا كان يبجينها الوجدة لكن زيدا اضربه التقدير اضرب زيدا نعم مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده طيب ومنها من رجحان النص أن يكون الاسم المشغول عنه أن يكون اسم مشغول عنه مقترنا بعاطف يعني ماذا معنى بعاطف يعني بحرف عطف يعني اقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية اللي هو هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية مثل قام زيد وعمرا أكرمته شاهد عندنا وين حنا عمرا هذا هو شاهدنا طيب قام زيد وعمرا أكرمته الاسم هذا المشغول عنه والسبق به بحرف عطف والحرف العطف هذا مسبق به بجملة فعلية وهي قام زيد وش حكم عمرا هنا حكمه ترجح الرفع لماذا لأنك ترجح النص بحسنت طيب لماذا يترجح النص؟ لأنك ستقدر فعلا تقديره أكرمت زيدا إذا قدرت الفعل تناسب الكلام صار عطف جملة فعلية على جملة فعلية لو قلت قام زيد وعمر أكرمته صار عمر مبتدأ والجملة خبر والأولى قام زيد فعل فاعل صار عطف جملة فعلية اسمية على جملة فعلية والتناسب يقتضي أن تعطف جملة فعلية على جملة فعلية ومن هنا ترجح نصب عمرا لماذا؟ لأنك إذا نصبته ستضمر فعلا ويكون التقدير قام زيد وعمرا اكرمته يعني وأكرمته عمرا اذا تناسب الكلام طيب مثل قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين هم أن يكمل والأنعام خلقها والأنعامة لاحظتم وين الشاهد عندنا يا اخوان الأنعامة منصوب ترجح نصبه من باب إيش لماذا ترجح نصبه لأن الاسم سبق بعاطف والعاطف سبق بجملة فعلية فترجح نصب الاسم حتى يكون كلام عطف جملة فعلية على جملة فعلية لو لم يرفع لو لم ينصب كانوا شخول والأنعام خلقه شو كنت اعراب الأنعام مبتدا وخبر ويكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية ومن هنا ترجح ايش؟ النصب طيب هذه الحالة ايش من حالات الاسم السابق حالة الأولى وهي ايش؟ ترجح النصب الحالة الثانية وجوب النص وجوب نص الاسم السابق وجوب نص الاسم السابق طيب شوفوا إذا كان جايب شوفوا ونحو أبشرا منا نتبعه قبل ما ننتقل هذه نرجع مرة أخرى نرجع مرة أخرى لأي شيء ترجح ترجحنا لأن المؤلف ذكر مثال قالوا ونحو ابشرا منا واحدا نتبعه خلونا الآن الآن بيشي نحن ترجح النص أيضا مما يترجح النص أن يتقدم على الاسم دائما نقول دا لنا الاسم اخوان الاسم السابع أن يتقدم عليه مو بتأخر عنه هنا أن يتقدم عليه اداه يغلب لاحظوا نقول يغلب ما قلنا الاداه يجب أن يتقدم يجب هنا نقول يغلب أن يتقدم على الاسم اداه يغلب أن تدخل على الأفعال يغلب أن تدخل على الأفعال مثل الهمزة الهمزة مو بالغالب أنها تدخل على الأفعال أنا أعمل لك أتقولون على الله ما لا تفعلون وش الغالب أنها تدخل على شيء على الأفعال طيب المي بخاصة لا غالبة إذا كان مختصه مختصة مختصة هذه المختصة وجوب النصب ستأتينا طيب يعني الحالة الثالثة من حالات ترجح النصب أن يتقدم على الاسم وشو المقصود بالاسم؟ السابق. الاسم السابق اداه الغالب عليها أن تدخل على الأفعال مثل أزيدا ضربته وشو الغالب على الهمزة هذه أن تدخل على الأفعال أتضرب زيد هذا هو الغالب عليها طيب إذا تقدم على هذا الاسم اداه كالهمزة مثلا يغلب ان تدخل على الافعال وش حكم الاسم ترجح النص مثل ا منا واحدا نتبعه وش التقدير أنا اتبع بشرا لاحظتم يا اخوان فهمتوه هذه ولا لا طيب لو سالتكم الحاله الاولى من حالات الاسم السابق ترجح النص متى يترجح النص اه واحد ان ياتي بعد الاسم السابق فعل دال على الطلب اثنين ها ان يكون الاسم المشغول عنه مقترنا بعاطف مسبوق بجمله فعليه الثالث ان يتقدم على الاسم اداه الغالب عليها ان تدخل نفع وش وش الحالات هذه ترجح نصب الاسم السابق طيب الآن عندنا حالة ثانية وجوب نصب الاسم السابق متى يجب ويتعين نصبه وإذا قلنا الاسم السابق ما المقصود به المشغول عنه طيب ترى هذا الباب يا أخوان والباب التنازع تكد تكون أصعب أبواب النحو يعني طالما كنت فهمتوها خلاص لباب غيرهم باب الأولى أصعب الأبواب تتعب كثيرا الطلاب كثيرا ما يتعبون بها ولهذا الكتب التي تشذب ربما تحذف هذه الأبواب وأحياناً يقتصر على أقل القليل منها فلا تستغرب أن يكون فيها صعوبة وإذا فهمتموها فاستبشروا غيرها من باب الأولى إن شاء الله فهمين هذه؟ طيب يلا وجوب النصب متى يجب نصب الاسم السابق يعني المشغول عنه يجب إذا وقع بعد الأداة إذا وقع بعد أداة ها لا يليها إلا فعل ولو مقدره اذا وقع بعد اداه لا يليها الا فعل ولو مقدره طيب مثل ماذا كادوات الشرط والتحضيض هذه الادوات يا اخوان مختصه بالافعال ترى هذا الدرس اللي بعد فيه شماسه والباقي إن شاء الله سهل جدا طيب آه متى يجب ويتعين نصب الاسم السابق متى إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا فعل ولو مقدّرة يعني لم يكن ظاهرا كان مقدّرة مثل ماذا مثل أدوات الشر إن ما هذه أدوات شرط ليليها الفعل غالبا لأنها تريد فعل الشرط تريد جواب الشرط طيب أمثل التحضير هل لا ذكرت هل لا قمت طيب إذا وليها اسم إذا وليها اسم منصوب تعين إذا وليها اسم تعين نصبه لماذا؟ لأنه لا بد أن يقدر فعل عمل به النصب مثل ماذا يا اخوان مثل إن زيدا رايته فأكرمه وش حكم زيدا هنا يجب نصبه لماذا لأنه وقع بعد أداه لا تدخل إلا على الأفعال ولو مقدرا من فعل أو لا يليها إلا فعل ولو مقدرا وش كون عرب زيدا إن أداة شرط وزيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده شوف إن زيدا رأيته رأيته طيب فأكرمه ومثل حيثما زيدا تلقه فأكرمه وش حكم عرب زيدا وجوب النص لماذا لأن تقدم عليه أداة شنو الأداة شرطية وداة الشرط مختصة بالدخول مع الأفعال طيب هل لا زيدا أكرمته ما حكم زيد زيدا هنا وجوب النصب لماذا لأنه وقع بعد أداة لا يليها إلا الأفعال ولو مقدرة واضح طيب هناك شاهد عند يقول يخاطب زوجته يقول لا تجزعي إن منفسا أهلكته لا تجزعي إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فأجزعي شخص بالمنفس يعني النفيس المال إذا أهلكت المال لا تجزعي إن منفساً أهلكته وين الشاهد يا أخوان إن منفساً أهلكته أهلكته طيب وجه الاستشهاد حيث أتى الاسم السابق منصوباً وجوباً لأنه وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل وشنو على أداة نعم ويقول لا تجزعي لأن حين ربما يضيق صدرها من كثرة نفقه زوجها إذا كان كريما مثل ما يقول جؤية ابن النظر ابن النضر وكان كريما وزوجته طريفة تقول لا تنفق يعني نجس على بساط الفقه فيقول قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا صارت إلى طرق المعروف تستبق لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا ما عندهم حسابات البنك لكن يمر عليها وهو منطلقه بد يمره عجل حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزقه نعم هنا يقول لا تجزعي ام منفسه اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي وين الشاهد لمنفسه وش حكم نصب الاسم السابق الوجوب لماذا لانه وقع بعد اداه ليلها الا الفعل ولو مقدر هنا مقدر الفعل طيب عندنا الحاله الثالثه وهي وجوب الرفع وجوب الرفع نعم وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله ويجب الرفع في نحو خرجت فاذا زيد يضربه عمرو طيب متى يجب رفع الاسم السابق اللي هو المشغول عنه يجب اذا تقدم عليه اداه خاصه بالدخول على اي شيء على الاسماء او على الجمل الاسميه إذا دخل على اداه مختصة في الدخول على الفعلية وش حكمه النص طيب إذا تقدم على الاسم أداة مختصة في الدخول على الجملة الفعلية الاسميه وجب رفعه مثل ماذا؟ مثل إذا الفجائية إذا الفجائية مختصة في الدخول على أي شيء؟ على اسماء مثل ما تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرا زيد هنا هو الاسم المتقدم هو الاسم السابق واللي يشتغل الفعل عنه يضربه ها يعود الضمير عليه طيب او على سببية وش حكم زيد هنا وجوب الرفع لماذا لأنه ولي أداة مختصة بالدخول على الجمل الاسميه هذا لا يجوز أن تقول وش اللي يمتنع خرجت فإذا زيدا هذا يمتنع طيب لأن النص يقتضي تقدير فعل وإذا لا تدخل إلا على الجملة الاسمية طيب الحالة الرابعة عشان ننتهي والخامسة خلاص ناقص الحالة الخامسة الرابعة في إعراب الاسم السابق استواء الأمرين استواء الأمرين يعني جواز النصب وجواز الرفع يستويان من دون ترجيح مر معنا ترجيح النصب وجوب النصب وجوب الرفع هنا استواء الأمرين وش بقي ترجيح الرفع بعد طيب متى يستوي الأمران أو ما ضابط استواء الأمرين إذا وقع الفعل إذا وقع الفعل المشغول بعد اداه إذا وقع الفعل المشغول بعد اداه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فحين إذن الشجب فحين اذا يجوز لاجوز فحين اذا يجوز نصب الاسم السابق فحين اذا يجوز نصب الاسم السابق اللي هو المشغول عنه يجوز نصبه ورفعه مثل ماذا مثل ماذا زيد إن لقيته لا هذه هذه داخل في مسألة ثانية حفظا حفظا هذه مثل زيد إن لقيته فأكرمه هذه داخل في ال المسألة السابقة وهي إيش وجوب وجوب إيش شو قلنا المسألة الرفع إذا الفجائية وجوب الرفع المسألة الثالثة نعم مثل زيد إن لقيته فأكرمه طيب استواء الأمرين متى يستوي الأمران؟ أن يتقدم على الاسم وإذا قلنا الاسم يا اخوان دائما وش المقصود في الباب؟ السابق وش الاسم السابق؟ المشغول عنه نعم أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر عنها مخبر بها عن اسم قبلها المثال يوضحنا لاحظوا متى يستوي الأمران أن يتقدم على الاسم عاطف ما معنى عاطف يعني حرف عطف مسبوق بجملة فعلية نعم مخبر عنها يعني على عن الجملة الفعلية مخبر عنها أو مخبر بها عن اسم قبلها مثل ماذا؟ مثل زيد قام أبوه زيد قام أبوه طيب نطبق زيد قام أبوه وش تلاحظون؟ زيد قام أبوه وعمرا اكرمته الشاهد عندنا وين؟ أين مربط الفرس عندنا؟ ها لا عمرا هنا وش يجوز فيه؟ يجوز فيه الأمر لماذا؟ لاحظ عمر سبق بعاطف لو تكتب المثال الله عليك امسح هذا زيد قام أبوه وعمرا أكرمته طيب لاحظ عمر سبق بأي شيء بعاطف والعاطف سبق بجملة فعلية وين الجملة الفعلية قام أبوه طيب والجملة الفعلية أخبر بها أنس من قبلها يعني وقعت الجملة الفعلية إيش خبران طيب لو تعرفون تقولون زيد مبتدا وقام أبوه الفعل والفاعل في محرفة خبر نعم زيد قام أبوه وعمرا أكرمته عمرا يجوز عمراً وممكن تحط على الرق ايضا ضمته يجوز الوجه لا لا على الرق على الرق مو بالانف هي هذه الرق ايه وعمر صحيح طيب أكرمته طيب وش يجوز في احط تحت الخط هذه من القلم الاحمر عند عمر هذا هو, هو الشاهد واش يجوز في قولنا وعمرا يجوز أن نقول وعمرا لماذا؟ لأن عمرا هنا سبق بعاطف اللي هي الواو اشر على الواو نحطهم الواو طيب والعاطف هذا سبق بجملة فعلية وين الجملة الفعلية؟ قام أبوه والجملة الفعلية وقعت خبرا لاسم لمبتدا زيد قام أبوه لما كان الأمر كذلك جاز أن تقول زيد قام أبوه وعمر كلمته وتقول أيضا زيد قام أبوه وعمرا كلمته طيب نعم شوفني يأتينا إن شاء الله طيب هنا ذات وجهين هذه هذه الجملة ممكن تكون اسمية اسميه الصدر فعليه العجوز يعني الاخير فان رايت صدرها وش صدرها صدرها زيد صارت جمله اسميه وان رأيت عجزها قام جمله فعليه انت قلت زيد قام ابوه اذا رايت الاول قلت والله هو عطف على جمله اسميه لان زيد مبتدا وجمله قام ابوه خبر اذا رايت صدرها رفعت عمرا طيب وكنت عطف جملة اسمية على جملة اسمية طيب والراعية العجوز اللي هو الأخير قلت والله ولي حرف العطف جملة فعلية وهي قام أبوه تكون عطف جملة فعلية على فعلية نعم إذاً يستوي الوجهان أن قلت معطوف جملة اسمية على اسمية أو جملة فعلية على فعلية أن قلت اسمية تكون راعيت زيد زيد نهج مبتدى خبر والراعية الفعلية وش تكون تكون رعاية آخرها اللي هي قام أبوه يصير قام أبوه معطوفة على إيش على أكرمته يصير عطي جملة فعلية على فعلية واضح يا أخوان طيب إيش زيد أو, أو هذه عمر يصير معطوف على زيد لاحظ يصير معطوف على زيد طيب وش بقي بقي ترجح الرفع ترجح الرفع فيما عدا ذلك يترجح الرفع مثل زيد ضربته قال الله عز وجل جنات عدن يدخلونها هنا قراءة السبعه على رفعه وقرا شاذا بالنص جنات عدن يدخلونها طيب وهنا المؤلف رحمه الله يقول وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر يعني ليس داخل هذه المسألة ولا نريد يعني ليس داخلا فيها لان ليس يقول في شرحه يقول لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون حسب المعنى المراد يقول ليس المعنى أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر يقول هنا الرفع واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح أن يعمل فيه وليس من يعني ليس داخل في باب الاشتغال زيد ذهب, ذهب به لعدم اقتضاعه زيد ذهب به يقول لعدم اقتضاعه ليس داخلا في هذا الباب ما أريد يعني أن نتشعب أكثر خصوصا ونحن في آخر الدرس وبعد الظهر إذا نكون يعني انتهينا من باب المف... نائب الفاعل وباب الاشتغال وغدا ان شاء الله يكون حديث عن التناجع وان رأيته ان يكون ناخذ بعض الابواب في الاخير وتشرح شرحا مستقلا في الفجر ماذا؟ في الظهر وشرح الفجر نسير على حسب الكتاب ولا نسير نعم في بعضها مثل التوابع ممكن نبدأ بها لأن متعلقين ببعض ولا نمشي بس نمشي إيه أنت متجمعون يعني كن تأتون الفجر والظهر طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد